الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا وهذا هو الشريط السابع و ا ل أ ر ب ع و ن من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء لازلنا مع التفسير ونتابع ا ل إ ج ا ب ة ا ل م ط و ل ة على السؤال المتعلق بايه آ ي ة ل تجد قوما ؤ م ن ن و ب ا ل ل واليوم الآخر الآية من س و ر ة ا ل م ج ا د ل ة وتكفير بعض الناس ل أ ق ر ب أ ق ر ب ا ئ ه م بموجب هذه ا ل آ ي ة حسب اجتهادهم وغيره في الجواب تقول ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة واسمع إ ل ى قوله تعالى قد كانت لكم أ س و ة ح س ن ة في إ ب ر ا ه ي م والذين معه إ ذ قالوا لقومهم إ ن ا براءكم م ن ومما تعبدون من دون الله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 التي عن اتخاذ ا ل نهت ي عن والنصارى د و أ و ل ي ا ء وغيرهم من الكفار وحذرت من تولي من غضب الله عليهم ومن اتخذوا دين الله هزوا من, من الله تعالى لحكم أعمال القلوب من محبة ووداد وبراء من الكافرين وبغض ما ارتكبوه وضلال أما المعاملات الدنيوية من وشراء لحكم وبغضهم بيع محبة من من من من وبغض غي وسائر تبادل المنافع ف ت ا ج ع ل ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة والنواحي ا ل ا ق ت ص ا د ي ة فمن كان بيننا وبينهم م و ا د ع ة جاز أ ن نتبادل معهم المنافع من بيع و إ ج ا ر ة و ك ر ا ء وقبول الهدايا والهبات و ا ل م ك ا ف أ ة عليها بالمعروف و ا ل إ ح س ا ن إ ق ا م ة للعدل و م ر ا ع ا ة لمكارم ا ل أ خ ل ا ق على أن لا أن ي خ ا ل ف ذلك ل أ ص ا شرعية ولا يخرج عن صنع التي ولا المعاملات أحلها الإسلام قال الله تعالى لا ي ن ه ي ك م الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبروهم و ت ق ص ت و ا اليهم ا ل آ ي ة ومن كان بيننا وبينهم حرب أ و اعتدوا علينا فلا يجوز أ ن ن ت و ل ه م في المعاملات ا ل د ن ي و ي ة بل يحرم ذلك كما حرم توليهم ب ا ل م ح ب ة و ا ل إ خ ا ء قال الله تعالى وقد إ ن ّ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عمليا في السن والحرب مع اليهود بالمدينه وخيبر ومع النصارى وغيرهم من الكفار ثم بين الله تعالى السبب الذي كان منه بغضهم للكافرين الكف اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه إن هؤلاء الذين هؤلاء الله ورسوله هم صدقوا الذين قلوبهم ثم بين جزاءهم بقوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اي انه يتفضل الله عليهم بمنه وكرمه فيدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فينعم بذلك النعيم اولئك مخلصون الاطهار مقيمين فيها ابد الاباد لا يفنى نعيمها ولا يزول وما هم منها بمخرجين رضي الله عنهم بما حققوه من إ ي م ا ن صادق وعمل صالح ورضوا عن قضائه وتشريعه وجزائه و أ ث ن و ا عليه بما هو أ ه ل ه ثم ختم ا ل ص و ر ة بقوله أ و ل ئ ك حزب الله أ ل ا إ ن حزب الله هم المفلحون فأخبر تعالى بأنهم جنده الذين تولوه فتولاهم بأنهم بالطاعة بمصره تعالى تولوه الذين جنده وفضله و إ ح س ا ن ه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وكانوا هم الفائزين دون من خادع الله ورسوله وتولى الكافرين ومن أولا وويدهم فهو وتبادل وشراء وإجارة وكراء في حدود ما من من ملة الإسلام من أبغضهم معهم المنافع من يتبين أن دين ثانيا ذلك الكفار بقلبه الله فلا حرج عليها كافر كفرا يأتي يخرج بيء في أحب ما حرج شرع ثالثا الله من أبغضهم في وعاش ل ك ن ر ه م وعاش بين ا ظ و ر ه م ل م ص ل ح ة د ن ي و ي ة و آ ث ر ذلك ع ل ى ا ل ح ي ا ة مع المسلمين في ديارهم فهو آ ث م لما في ذلك من سوادهم معهم دون المسلمين ولأنه عرض نفسه للفتن وحرمها من التعاون مع المسلمين الإسلام مشاهده والتعاون دون ولأنه نفسه للفتن التعاون تكثير عرض وحلول أداء شعائل على وطمان ص ح واتشاور ل مع ا ل مسلمين فيما يعد و على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب ا ل ق و ة و ا ل ن ه ا ر إ ل ى ما تسعدو به في الدنيا و ا ل آ خ ر ة إلا إ ذ ا كان عالمنا ا ي م على نفسه ل ف ت ن ة وارجو من إ ق ا م ت ه بينهم أن ي ن ف ع ا ل ل ه به في ا ل د ع و ة إلى ا ل إ س ل ا م و ن ش ر ه بينهم و ب ا ل ل ه ا ل ت و ف ي ق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ي ه و ص ح ب ه وسلم س و ر ة الملك سؤال س و ر ة الملك فيها بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هل ق ر ا ء ة هذه ا ل س و ر ة كل ل ي ل ة تشفع بصاحبها عند الموت جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه ابو داود في سننه بهذا حدثنا عمر بن مرزوق. حدثنا شعبة اخبرنا النص حدثنا حدثنا قتادة عمر مرزوق عن عباس الجشمي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال س و ر ة من ا ل ق ر آ ن ثلاثون آ ي ة تشفع لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك قال ا ل م ا ج ه وقال ل ت ن ب ي حسن لكن في سنده ضعف وعلى ضعف ذ ا ي ر ج ى لمن السورة آمن بهذه السورة وخافظ قراءتها ابتغاء على و ج ه الله م ع ت ر ا بما ف ي ه ا م نوح العبر ا ا عملا بما فيها ل م من و ع ظ أ ك ا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا م محمد أن تشفع على له وصلى وآله وصحبه و سؤال ل م سورة س نوح ل هل القمر السماوات السماء الدنيا وإذا كان بينهما فكيف يتأتى الصعود على وجه القمر ل ل بينهما وجه وإذا كان ا مع بين فكيف يتأتى ي أو تحت د جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه و ب ع ض ه يحترم ان يكون القمر بين السماوات وان يكون تحت السماء الدنيا لعدم وجود دليل م ع ي ن أ ح د الاحتمالين وليس في قوله تعالى وجعل القمر ف ي ه ا ل ن و ر دليل يعين كونه ب ي ن ه م لاحتمال أ ن يكون الجار والمجرور فيهن ي ت ع ل ق ا ب ك ل م ة نوره والمعنى وجعل القمر نورا فيهن فيكون نوره فيهن كما أ ن ه في ا ل أ ر ض ولا يلزم من ذلك كونه ب ي ن ه م و إ ذ ا لم يتعين كونه ب ي ن ه م أن ك ن ان يصعد إ ل ي ه بالمصاعد ا ل ح د ي ث ة وبالله التوفيق وصل وآله وصحبه وسلم الله على الآيات نبينا بعض محمد سؤال ما الدليل على جواز إ خ ف ا ء بسم الله الرحمن الرحيم في ا ل ص ل ا ة ا ل ج ه ل ي ة كما أ ن كل سوره ة من القرآن مكتوب القرآن ل و أ ا ب س من الله ا ل ر ح م القران ر سورة ح الفاتحة ي عيما آياتها سبع آيات بينما م ومنها أن سبع ت أ ست آ ي ت فقط يخفي بسم م الله ا ل ر ح الرحيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعده من ق ان ل م العلماء ب إ خ في ا الله الرحمن ا ء بسم ل ر ح م في الاسرار ص ل ة الجهرية بنا بأنها ذلك على قوله ل ي ت آية من كل س و ة آية بل هي آية من ل ق آ ن المستقلة فسل بها بين وهي بعض وهي آية من سورة النمل السورة سورة في ق ا ل إن ف الصلاه إ ا ل ج ه ر ي ة تمييزا بينها وبين آ ي ا ت ا ل س و ر ة و أ ي ض ا في الاتيان بها في قراءه السوره في الصلاه مع جمع بين ا ل أ د ل ة التي ي ظاهرها ترك ا ل ق ر ا ء ة بها في ا ل ص ل ا ة و ا ل أ ح ا د ي ث التي دلت على الاتيان بها امام السوره عنها الله قالت رسول صلى الله عليه ي وسلم في ت ت ت ح الصلاة ا ل ب ب ك ر و الصلاه ق قال ر رب رضي ا بالحمد العالمين الله ء ة لله وحديث عنه أنس ي ت خلف ل صلى ل ل ن ب ي ا عليه وعمر العالمين وسلم بالحمد لله وأبي يفتتحون ورثمان فكانوا بكر رب العالمين ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فحملت في الفاتحة فقط فغير باتفاق فإن الفاتحة الأحاديث على ترك الجهر بها دون تركها جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث على بسم الله الرحمن الرحيم بالمرة جمعا بسم على الجهر الدالة ترك تركها ستة آيات اعتبر حتى هذه بها القراءة الله الصلاة دون بين على وأما أننا نقرأ الفاتحة ستة آيات فقط فغير صحيح فإن من اعتبر البسمة آيات من كل سورة حتى الفاتحة عدها آية سورة صحيح آية آيات ومن لم يعتبرها آ ي ة من ا ل ف ا ت ح ة عد صراط الذين أ ن ع م ت عليهم آ ي ة وما بعدها إ ل ى آ خ ر ا ل ف ا ت ح ة آ ي ة فصارت سبع آ ي ا ت بدون البسمله سؤال ما تفسير قوله تعالى قد أ ف ل ح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى س و ر ة ا ل أ ع ل ى جواب أ ي قد فاز ب ج ن ة ربه ورضوانه من تطهر من الكفر وسائر المعاصي و ا ل أ خ ل ا ق ا ل خ ب ي ث ة ب ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة والعمل ب ا ل ط ا ع ة ويدخل في عموم ذلك أ د ا ء الزكاه و ص ل ا ة ا ل أ ر ح ا م وما يتصل بهذا من الصدقات و ا ل إ ن ف ا ق في وجوه البر و ا ل إ ح س ا ن وذكر اسم ربه وولي نعمته سبحانه ذكر إ ج ل ا ل و إ ع ظ ا م و م ر ا ق ب ة له و م ع ر ف ة لحقه فحمله ذلك على أ د ا ء الصلوات الخمس في أ و ق ا ت ه ا ج م ا ع ة في بيوت الله ويتبع هذه ص ل ا ة ا ل أ ي د ي ن وسائر أ نوافل الصلوات ولم يخص الله بعضا مما ذكر دون وما وإن أولى فوجب القول الله ذلك بالأداء الله وتعالى مما فعم ما تقدم وما في حكمه يخص في في بعضا كان كما عم الله سبحانه بعض بعض بعض تعم ذكر من أن تفسير قوله تعالى سؤال في بيوت اذن الله أ ن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ب و ا ل آ ص ا ل رجال لا تلهيهم ا ل آ ي ة جواب المراد بالبيوت في هذه ا ل آ ي ة المساجد والجار و ا ل م ذ و ر متعلق بقوله تعالى يوقد او بمحذوف وقع ص ف ة للمصباح والمعنى الله مر السماوات و ا ل أ ر ض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في ز ج ا ج ة ص ا ف ي ة يوقد من زيت ش ج ر ة الزيتون في مساجد أ م ر الله أ ن يرفع بناؤها ويعظم قدرها وتكرم عن لهو الحديث ولغو الكلام ورفع ا ل أ ص و ا ت وكل ما لا يليق بها و أ م ر سبحانه أ ن يذكر فيها اسمه بالقلب واللسان بالاذكار ا ل ث ا ب ت ة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على ما يفعله كثير من أ ر ب ا ب الطرق ومريدوهم ن الاذكار المبتدعه في أ ل ف ا ظ ه ا أ و في كيفيه ة أ د ا ئ ا والذكر بها ا ا لله ل هذه يسبح في س م ج د ويقدسه ب ا ل ل ص ا ة ف ي ه ا والذكر د ر س ة ا ع ل وتلاوة القرآن ل م بها وسائر ا أ ا المشروعة بها ا والأعصال في الغدات والعشين ا ل أول ل غ و في ر وآخرة رجال قدر الله قدره الله فلا تشغلهم مشاغل الدنيا من تجاره و ض ا ي ع عن ذكر الله بقلوبهم و أ ل س ن ت ه م و أ ب د ا ن ه م لمراقبتهم الله لمراقبتهم الله ونظرهم في العواقب وخشيتهم من هول يوم ا ل ق ي ا م ة الذي تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر وتذهل فيه كل م ر ض ع ة عما أ ر ض ع ت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم ب س ك ا ر ة ولكن عذاب الله شديد ثم ذكر الله سبحانه ج ز ا ئ ه م ب أ ح س ن ما عملوا وتوفيتهم أ ج ر ه م بغير حساب جزاء و م ث ا ق ا ب إ خ ل ا ص ه م لربهم وبيعهم أ ن ف س ه م على ولي نعمتهم الله ذو الفضل العظيم سؤال تفسير قوله تعالى ومن أ ظ ل م ممن منع مساجد الله أ ن يذكر ف ي ه س م ه أ س ع ى في خرابها جواب للعلماء في من نزلت فيهم هذه ا ل آ ي ة قولان ا ل أ و ل أ ن ه م النصارى أ و بخت نصر أ و كلاهما والمعنى لا أ ح د أ ش د اعتداء وجراءه على الله وعلى حرمات دينه من النصارى وبخت نصر إ ذ منعوا الناس ان يعبدوا الله في بيت المقدس باقام ا ل ص ل ا ة فيه و د ر ا س ة العلم به والقصد إ ل ي ه لزيارته وسعوا في تخريبه ورمي ا ل أ ذ ى والقاذورات به تنفيرا للناس من القصد إ ل ي ه وعمارته ب ا ل ع ب ا د ة وذلك ل ش د ة عداوتهم لليهود واختار وما اليهود والنصارى وعداوة القول هذا الرأي ابن الطبري لدلالة ما الآية بعدها الآيات كان الخبر الثاني جرير هذه عليه بعضهم أنها إذ ذلك قبل لبعض في في من عن نزرت مكة مشرك إ ذ صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه سنه الحديبيه عن المسجد الحرام والمعنى لا أحد أشد وسعوا جهودهم في تخريبه ب ا ل ع ب ا د ا ت ا ل ش ر ك ي ة و إ خ ل ا ئ ه من ع ب ا د ة الله وحده ص ل ا ة وطوافا وحجا و ع م ر ة و إ ن لم يخربوا بنيانه ف إ ن حرمان من هو أ ه ل لامارته و أ ح ق ب أ د ا ء النزك و ا ل ع ب ا د ة فيه ومن هو أ و ل ى بخدمته من الدخول فيه أ ش د تخريبا من التخريب الحسي إ ذ هو تعطيل لمسجد في ا ل أ ر ض و أ و ل بيت غضع للناس عن إ ق ا م ة الشعائر على الوجه الصحيح فيه مع أ ن ه بني من أ ج ل إ م ا ر ت ه بذلكم وايده ابن ك ث ر و أ ي بما ورد من ا ل آ ث ا ر والحرام في الآية يعذبهم يصدون أولياءه أولياءه سبب المسل وبقوله نزول عن كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن وما وهم وما تعالى لهم ألا الله إلا أ ك ث ر ه م ل ا يعلمون وقوله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 ل أ ن ا ل ع ب ر ة بعموم ا ل ن ف ظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه أ و من أ ج ل ه فهي ذنب بليغ ووعيد شديد لكل من صد أ ح د ا عن أ ي مسجد من المساجد ا ل إ س ل ا م ي ة ومنعه أ ن يؤدي فيها ا ل ع ب ا د ة التي شرع أ د ا ؤ ه ا فيها سؤال ما هي السبع سميت السبع ما المثاني ولما جواب المثاني هي السبع الطوال البقرة إمران بذلك قيل آل هي هي النساء وقد ا ا والأنعام والأعراف الأمثال والتوبة جعلهما واحدة ل ل م من ئ ة سورة ويونس أو و عند في حكم ي المثاني سورة الفاتحة وهي سبع آيات في ل السبع الفاتحة قولي العلماء سورة سبع من أصح و ن اختار ل ب س م ة وقد ا هذا القول ابن جرير وابن كثير لما رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي سعيد ا بن المعلى في فضل الفاتحه ة ي المثاني السبع والقرآن العظيم و م ر و ه البخاري أ ي ض ا من طريق أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ م ه ا ل ق ر آ ن هي السبع المثاني والقران العظيم وسميت آيات الفاتحة السبع بالمثاني قوله ا ق ر أ وربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم جواب هذه ا ل آ ي ا ت أ و ل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه في غار حراء وبها ب د أ الوحي إ ل ي ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول الله تعالى ا ق ر أ يا محمد مفتتحا قراءتك بذكر اسم الله أ و مستعيلا في قراءتك بذكر اسم ربك وولي نعمتك الذي خلق كل شيء خلق ذ ر ي ة آ د م من علق من دم قد كان من قبل م ط ف ة ثم يصور بعد ذلك م ض غ ة فعظاما إ ل ى آ خ ر أ ط و ا ر خلق الانسان إ ن س فعننا ب ح ه ثنائه نفسه في تفرد شيء بأنه على بخلق كل شيء ثم خص ا ل إ ن س ا ن تكريما له وتمهيدا لذكر م ن امتن به عليه من نعمه ا ل ك ت ا ب ة والعلم ثم أ م ر ه م ر ة أ خ ر ى ب ا ل ق ر ا ء ة تنبيها إ ل ى عظم ش أ ن ه ا وحثا على العنايه بها ثم أ ث ن ى سبحانه على نفسه ب أ ن ه رب كل شيء ومليكه وأنه والجود ومن تفرد بكمال الكرم والجود ومن ذلك ما آتاه ذلك الله محمدا النبوة والرسالة وما خصه به من م ع ج ز ة ا ل ق ر آ ن وهو ا ل أ م ي الذي لا ي ق ر أ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم ومن كمال كرمه وفيض نعمه أ ن ه علم ا ل إ ن س ا ن ا ل ك ت ا ب ة بالقلم و أ ن ه علمه ما لم يكن يعلم مما لا ي خ ص ى عده ولا يقدر قدره وما كان له ذلك لولا أ م ن الله عليه و أ س ب غ عليه عظيم نعمه فتبارك الله أ ح س ن الخالقين وسعت رحمته كل شيء وهو أحكم الحاتمين سؤال ما تفسير ا ل آ ي ة التي في سوره ة النمل ن إ من م س ل ي النمل ن وإنه بسم ا ل ل ه ا ر ح م ا ل ر ح ي أ ا تعلوا وأتوني علي مسلمين جواب كتب سليمان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى بلقيس وقومها ك ت ا ب ة وارسله مع الغدهد و أ م ر ه أ ن يلقيه إ ل ي ه م وينظر ماذا يفعلون ولما وصل ا ل غ د ه د بالكتاب إ ل ى بلادهم أ ل ق ا ه إ ل ى بلقيس ف ق ر أ ت ف إ ذ ا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ا تعلوا علي و أ ت و ن ي مسلمين ولما عظم ش أ ن هذا الكتاب عندها وهالها أ م ر ه جمعت أ ش ر ف قومها وقالت لهم إ ن ه القي إ ل ي كتاب فيه ر ف ع ة وشرف وعزه وعلو وعلو م ن ز ل ة ومكانه ثم أ خ ب ر ت ه م من أ ر س ل ه و أ ت ب ع ت ه بما تضمنه فقالت إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ا تعلوا علي و أ ت و ن ي مسلمين يعني لا تترفعوا علي ولا تتكبروا و أ ت و ن ي طائعين مدعمين موحدين الله مخلصين له الدين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة قوله نبينا الله العاديات سؤال ما تفسير قوله تعالى على تفسير محمد والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وما معنى قوله والعاديات أ ف ت و ن ي جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد العاديات ضبحا أ ي والخيل المسرعات في سيرها إ س ر ا ع ا شديدا ن ش أ عنه الضبح وهو صوت نفسها الذي يتردد في صدرها من ش د ة سيرها فالموريات قدحا فالمخرجات نارا بقدحهن ا ل أ ح ج ا ر بحوافرهن حين ش د ة السير فالمغيرات صبحا فالمغيرات على ا ل أ ع د ا ء وقت الصباح جهادا في سبيل الله و ن ص ر ة لدينه وجمله ا ل ن ع ن ى أ ن الله تعالى يقسم بالخير المسرعات في سيرها س ر ع ة يسمع معها صوت نفسها المتردد في صدرها ويخرج من قدحها ا ل أ ح ج ا ر ب ح و ا ث ر ه ا نار تراها العيون وتغير على ا ل أ ع د ا ء وقت الصباح جهادا في سبيل الله وجواب القسم قوله تعالى إ ن ا ل إ ن س ا ن لربه لكنود ولو صلك في مثل هذا أ ن ت ق ر أ بعض كتب التفسير المشهوره ة مثل ابن كثير والبغوي والجلالين ل ل ابن ا ب و التوفيق الله على نبينا وصلى على مثل ح وصحبه ح م وسلم السنة أصول علم د د وآله أصول السنة ا ي س ؤ ا من وما وما علم الحديث ومن نتن هي هو هي الحديث الحديث الحديث يتقرأ كتب أصول أمير المؤمنين الحمد والسلام في الحديث جواب الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على رسوله جواب والصلاة لله على وآله وحده وصحبه وبعد كتب الحديث هي التي تجمع أ ح احاديث د ي النبي صلى الله عليه ث مثل الله صلى وسلم ص ي ح ل مسلم ب أبي خ ا ر ي وصحيح وسنن ا النساء و وسنن د ومعطئ وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره و أ ص و ل الحديث هي ما يبحث فيه عما يتميز به الحديث الصحيح والحسن عن الحديث الضعيف والموضوع ويبين درجاتها ويسمى أ ي ض ا مصطلح الحديث ومن كتبه مقدمة ابن الصلاح وألفية العراقي والتقريب للنووي ونخبة الجواب مقدمة المستمع لم ابن لابن كتبه الفكر آخره العراقي يرد الصلاح إلى حجر في عزيز الرد على من أمير المؤمنين في الحديث ولعله شعبة بن الحجاج والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا على ولعله أعلم وصلى على أمير محمد شعبة في بن وصحبه وآله و سؤال ل م س كيف نعرف ا ل أ ح ا د ي ث الضعيفه ة المنسوبة أي ا إلى رسول صلى ل ل عليه وسلم وهل يوجد في كتاب صحيح البخاري ومسلم أ ر ب ع ة وستون حديثا منسوبه إ ل ى حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم وكيف نعرفهم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه تعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة لدراسة الحديث ومعرفة أسانيد الأحاديث ودراسة أحوال الرواب لله على رسوله وآله علم مصطلح وحده وصحبه ومعرفة وضع تعرف ج ر ح و ت ع د ي ل وقد خلف ل ن ا أ ئ م ة الحديث ث ر و ة ض خ م ة تختم هذا الجانب من علم الحديث و أ ن ا صحيح البخاري ومسلم فقد أ ج م ع ت ا ل أ م ه على قبولهما واعتبارهما من المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل سؤال ما معنى الحديث المرسل وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا أسماء إ ذ ا بلغت المراه سن ا ل م ح ي ط فلا يظهر منها إ ل ا هذا وهذا و أ ش ا ر إ ل ى الوجه والكفين مرسل أ م ضعيف وهل قيل قبل س و ر ة الحجاب أ م بعدها جواب الحديث المرسل هو ما يرويه غير الصحابي عن الرسول صلى الله عليه ه وبالله الله وآله وسلم وأما حديث أسماء المذكور فضعيف وبالله التوفيق وصلى و أسماء على نبينا محمد نبينا حديث ح فضعيف ب ص وسلم سؤال في بعض الكتب ا ل إ س ل ا م ي ة التي ن ق ر أ ه ا ربما يذكر المؤلف حديثا ويذكر الذي أ خ ر ج ه لكن لا يتعرض لتوضيح مدى صحته أ و ضعفه فعلى اي وجه ن أ خ ذ الحديث وما هي أ س ه ل الطرق في معرفه ة أروم الحديث جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام ع ل ى ر س و ل وآله ه وصحبه وبعض و أ ل الحديث ا الذي أخرجه البخاري أخرجه أ و مسلم مسندا إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ل أ ن ا ل أ م ة تلقت صحيحيهما بالقبول ثانيا إذا لم يكن الحديث الحديث إذا فيهما بل في السنم أو المسانيد يكن أو فإن الأئمة يذكرون في لم بل المعاجم الأئمة مبيم وذلك صحته حسنه درجة أو أو أو أو ضعفه وذلك في مضاع عنه من كتب مضاع أ س ه ل الطرق في م ع ر ف ة الحديث وعلومه هي دراسته على من ب ر ع فيه من العلماء مبتدئا بالمختصرات من كتب مصطلحات علوم الحديث ومعرفة مثل محمد وسلم ما كتب نخبة وبالله نبينا وصحبه التوفيق الحديث الأسانيد الأحاديث أحوال رجال الفكر وشرحها وألفية الأراقي وشرحها الله سؤال القدسية؟ وألفية وصلى على وآله هي و ل م الاحاديث ذ بهذا ا ا سميت س م ا ل م د وحده لله و ل ل والسلام على رسوله وآله ص وصحبه ا ة و ع ب ا ا ل أ ح د ا ل ق د س ي ة هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ب و ا س ط ة جبريل عليه السلام أ و بالوحي يقظه أ و منامه وسميت بهذا الاسم ن س ب ة إ ل ى القدس وهو الطهر لإضافتها إلى الله تعالى ل ا وهو ق د سؤال المنزه عن كل عيب ونقص. وبالله التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المراد بالسنة كل وصلى على وآله وسلم محمد عن ونقص وصحبه عيب س كم أ ق س ا م ا ل س ن ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد يمكن تقسيم السنه الى ثلاثه اقسام ل أ ن ه السنه إما ا أن تكون السنة أقوالا للنبي صلى الله عليه وسلم المطهره ا أو, أفعالا أو تقريرات. وهناك تقريرات ق س ومدى ا وجوبها على الفرد المسلم لأني وبالصفة المصري الجنسية من وعلى ما سمعت من آراء من الكثير من علماء الدين في مصر ب أ ن ا ل س ن ة بالصفة عامة هي أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل للرسول صلى ان ل ل عليه وسلم ه إ فعلتها فسوف يكون لي بها ثواب من الله سبحانه ثوابها ذنب للكتبة التضارب الكبير أحرم وتعالى عنها ولا مما وإن من يكون إثن أو تخليت علي دفعني فلم إليك ا ل تعلمته ذ ي بينما في أجده م ص ر و ب ي ن م ا أسمعه أقرأه مكة المكرمة وما أقرأه من هنا في كتب د ي ن ي ة و م ق الى ا الكثير العلماء المملكة ثانيا إرشادي ت ل في من إ بعض أ س م ا ء الكتب التي تبحث في هذا الموضوع حتى أ ت م ك ن من الحصول عليها أ ف ي د و ن ا أ ف ا د ك م الله لتستمع إلى الجواب